قَالَ ما أَلْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إلا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى تَنزِيلًا مِمَن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن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 وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد أنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش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 لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفطه قولي واجعل لي وزيرا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 أختك فتقول هل أدل على من يكفله فرجعناك إلى أم كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغام وفتناك كفتونا فلبست في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا أشرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقضى ما أنت قاضٍ إنما تقبض هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر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 فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشياهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطموا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإن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 فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطى لعليكم العهد أم أردتم أيحل عليكم أم أردتم أيحل عليكم وضباً من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها, فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما بورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وَطَفِقَ قَاعَ يَصْفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى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 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وتبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 والعاقبة للتقواه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى